وشر الامور محتثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام tunaendelea katika jalsa ya leo na mada ya hadith kama kaida yetu katika kitabu charia wa salihin na alhamd ambayo tulizungumzia ನಾ ಠುಲಿ ಕ ಮಲೀಷ ಓಲಮದ ಕಠ ಕರಾಸ ಹದೀಫ ಇಲಿೋ ಪಿಟಾ ಅಂಬಾ ಯೋ ತುಲಿ ಜಮನಿಯಕೆ ಬಾಬುಮಸ ನಾ hadithi ಅಂಬೋ ಟುಪಾಠಾ ಕಥ ಕದೀಫ ಹಿ ಅಲ ಸಲ ಹದೀಫಿ ಕಟ್ ಕದೀಫ ಹದೀಫ ನಾನ್ ಬಾನ್ ಕಠ wa sabr tuko katika hadithi ya 18 katika mlango wa sabr. Imamu Nabawi rahmatullahi ta'ala alayhi anatuambia katika hadithi hii ambayo ni hadithi mpya twayanza leo baada ya kukamilisha hadithi iliyotangulia hadithi ya 17. Hadithi hii ya 18 ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Anasema Imamu Nabawi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال لما كان يوم حنين لم لما كان يوم حنين اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمه فاعطى الاقرع ابن حابس 100 من الابل واعطى عيينه ابن حسن مثل ذلك واعطى اشرافاً من العرب وااثرهم في القسمة فقال رجل والله ان هذه قسمة ما ما عدل فيها وما اريد فيها وجه الله فقلت والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فاخبرته فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال رحم الله موسى قد اذي بي اكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا احدثه بعده او لا ارفع اليه بعدها حديثا متفق عليه هي ني حديث 18 ايها الاخوه كتاب رياض الصالحين ملango والصبر انسم امام النووي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثه اليوم ينطق معنا ان عبد الله بن مسعود ndie anayopokea hadithi hii ambayo twaizungumzia na kuisharehesha leo inshaallah anasema lamma kana yawm hunain ilipokuwa siku ya hunain ilipokuwa siku ya hunain athara rasulullah sallallahu alayhi wasallam nasan fil qisma tume alayhi salatu wasalam aliwapa baadhi ya watu katika Mali ya ghanima, mali ya ngawira ili upatikana baada ya vita Aka wapa watu kwa njia kuwa tunuku na kwa njia ya ziyada Aka wapa mali nyingi na nyingi zaidi Baad kuliko watu wengine Faa'ata al-Aqra'a ibn Habis miata'n mina al-Ibil Akampa huyu sahabi ambaye ayitua Akra'a ibn Habis Akampa angamia miya moja وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك نمونجين أيت عيينة ابن حصن كذلك لبيوان غمية مية موجة وأعطى أشرافا من العرب أكوافا ولواتو وكبوا وكبوا واتو أمبولا لكوني فيونغوزي في كتك مكبيلة يوارابو أكوافا وأثارهم في القسمة ناكوافا ماليهي كوينجي زيدي فقال رجل اكاسما بانا مmoja wallahi badhak wapa kiapo hichi tumia jina la Allah azza wa jal asema inna hadhihi qisma kiigawanyo hichi kilichofanywa na mtume alaihi salatu wa salam ma udila fiha hakikufanywa kwa uadilifu wama urida fiha wajhi Allah na kigawanyo ambacho hakiko fanywa kwa njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Taala ni kigawanyo ambacho kimefanywa kwa malengo mengine lakini si malengo ya kutaka kumridhisha Allah Azza wa Jalla fa قلت aliposema maneno haya ibn Mas'ud asema mimi nikasikia haya maneno na niliposikia nikasema la ukhbir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitakwenda kumueleza na kumwambia mtume alayhi salatu wasalam ಯೋ ಯುಹಾ ಓ ಸಾಮಾ ಅಖಬರ ತೋ ನಿಕಮ ಜಿಟೋ ಅಲ ಸಲ ನಿಕಮ ಎ ಬದಲಿಕೊಂಡ ಹಸಿರ ಕವಾಬು ಕಸರಿ ಕಸಾನಸೋಕೆ ಕದಿ ಕಾ na ukawa mpaka mwekundu na ukawa mwekundu zaidi mpaka ule upe wake ukapotea faqala au thumma qala kisha akasema tume alayhi salatu wasalam faman ya'dil nani mwingine atakayfanya uadilifu idha lam ya'dil Allahu wa rasulu ikiwalla Allah na mtume wake hawakufanya uadilifu thumma qala kisha akasema rahim Allah Musa Allahu azza wa jalla عم رحموا نبي موسى عليه السلام قد اذي بي اكثر من هذا اذيوا كوزايدينا زايديها هيفي ambao ميمي leo nimeudhiwa فصبر فكصبر فقلت نكسم ابن مسعود بعد كونا هي حالي فيله ilivoku akasema la jarama yani haq haqqan hakika kuanzia leo la arfa إليه بعده حديثا بعد سكويا leo simpelekeei tena maneno yote ambayo nitayasikia ambayo yatamudhi صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين مبحثي الاول كما كوايدا yetu ni azhul hadith hadithi hii anasema Imam anabi mutafaqun alayh amepokea Imam al-Bukhari fi kitab al-Magazi kama mna, mna yetu Kwa tukimtaja al-Bukhari al-Bukhari katika katika katika sahihi yake hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi hii sehemu sehemu Kulingana kulingana na na ule ujuzi wa, imamu wa hadithi katika mbali mbali, kwa mbatana, Au Au ya ya ile hadithi, au mafunzo ya ile mafunzo hivyo ikiwa Ikiwa inaingia inaingia mlango fulani Ataiweka hapo ikiwa inaingia katika mlango ಗದಿ ಸಹ hadithi hiyo hiyo ataiweka Ataiweka hapo Namna ಕಮಲಾಂಗ Kama hadithi Hadithi hadithi Imam Imam al-Bukhari al-Bukhari katika katika pahala pa sita sita ya ya kwanza sehemu tano au Ndani Kwa Kwa namna hivyo tukitaja hapa hapa Azul Hatusemi Iko ಕಮ ಬಮಾಮ ಬುಖಾರಕರಿ ಬುಖಾರಿ ಸಹಾರಿ kutaja kule mbele kwa hivyo kwa sasa tunasema amepokea Imam al-Bukhari hadithi hii katika kitab al-Maghazi katika kitabu cha vita vita vile vilivyopiganiwa na Mtume عليه الصلاه والسلام jumu'u ghazwa au ghazawati kama sawa sawa na kusema ghazawati al-Maghazi ni vile vita vilivyopigana na Mtume عليه الصلاه والسلام mlango ambao chini yake akaweka hadithi hii ni babu ghazwati Taif babu ghazwati al-Taif tako na kupata hadithi hii kadhalika katika hiyo hiyo babu al-Maghazi babu ghazwati Hunain باب غزوة حنين كذلك هي حديث إيكو تمين في تاب بنجينة أما يبكي إمام البخاري كذلك في كتاب الأدب في كتاب الأدب باب ما يقال أو ما, ما يقوله المسلم لأخيه أو ما يقال لمسلم كذلك إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أما يبكي حديثه في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة باب الزكاة Ee sasa milango sio Imam Muslim kama tulivyotajwa nyuma ni milango ya wanazuoni waliokuja baadaye kama vile al-Qadi Abd na Imam Nawawi. Aa mlango ni bab i'ta' al-mu'allafati al-qulub 'ala al-Islam. Bab i'ta' al-mu'allafati al-qulub 'ala al-Islam. Huo ndio mlango ambao chini yake utapata hadithi hii katika sahih Muslim. Kwa hivyo kwa ufupi kabisa hadithi hii katika Bukhari iko katika Kitabu al-Maghazi na katika sahih Muslim iko katika Kitabu az-Zakah. mbele, katika katika katika ya ya ya mpokezi wa hadithi hadithi hadithi hadithi hii, Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah ibn ibn ibn ibn Mas'ud, Mas'ud Mas'ud Mas'ud, tushamtaja darasa za nyuma, nyuma, nyuma au na, na na ala khusus, 26, salihin, ni maisha yake kwa ufupi, ಚುಕೆ ತರ್ಬಿನ್ ಶರೀ ಕರ್ಜೀ ಇಬನ್ ಸೋಫೂ ya ನಾ السير علي رضي الله عنه وارضاه تنقenda moja kwa moja baada ya hapa katika مفردات مفردات za hadith au ile matamshi ambayo yamekuja katika hadith yanahitaji ufafanuzi Tamko la kwanza tume alayhi salatu wasalam au Abdullah ibn Mas'ud anasema lamma kana yawm Hunain Lamma kana yawm Hunain ilipokuwa siku ya Hunain ma huwa yawm Hunain ili nitamko la kwanza ambapo utasimama ndani yake kidogo tulieleze Alafu tuendelee na mna hii kuchambuwa hadithi paka tumalize Kisha tuingie katika masala ya fawaiti al hadithi Yowmu hunain ayuhal ikhwa Anakusudia Ibn Masud hapa ghazwatu hunain Vita via hunain Vita mbaba vina julikana katika sayra ya kislamu Na katika tarikh ya u islamu Vina julikana vita hivi kwamba ghazwatu hunain Vita hivi ayuhal ikhwa Tume عليه الصلاة والسلام Alivi pijana Dhidi ya makabila mawili makubwa Kabila la thakif Na kabila la hawazin Kabila la thakif Na kabila la hawazin Baada Ya mtume wetu عليه الصلاة والسلام Kumaliza mapambano Na ma Quraysh Kufaru makka Min Quraysh Alitoka madina Akaja na jeshilake Paka makka akaifungua mji wa makkah na makaurish walipoona kwamba wameshindwa nguvu na mtume aleyhi salatu wasalam wakasalimu amri waliposalimu amri tume salawatullahi wasalamu alayhi fataha makkah akaifungua makkah akakaa hapo siku za kukaa na baada ya kumaliza shughuli hiyo tume wetu aleyhi salatu wasalam hakurudi madina baada ya kufungua makkah kama takriban muda wa mwezi mmoja kariban katika mwaka wa 8 hijria fil-am al-thamin al-hijri akaelekea akaelekea hunain sababu ya kuelekea hunain ni kwamba alipata habari kwamba kuna haya makabila mawili ya kwa kule taif yame yame yameungana ili kumpiga vita mtume alayhi salatu wasalam makabila haya mawili kabila la thaqif na kabila la hawazi makabila makubwa ya kwa kule upande wa taif Na ndiyo yalikuwa makabila mawili peke yake ya warabu yalibakia Kwa sababu yale mengine yote pamoja na makureish Wole watu wa shasalimu amri Na mtume shaifungua maka Sasa hakuna muarif Hakuna mpinzani wa mtume sasa ispakuwa Hawa ndiyo yalibakia Kina hawazin na thakif Tume kasema Sasa madamu tumefungua maka Afadhali tusafishe kabisa jazirata al-Arab Na hawa pia tuainde Tuainde huku wa kwa wambako Tumesikia kwa amba wamejipanga إلي ومباني نسيسي وإسلام كما تشكو أساس جيشي لك أكتو كانالو بالمكة كواليكيها زاكي حنين عدة هذا الجيش ونزوني ونتوانبيها إدادية جيشهي لليكواني إثنى عشر ألف مقاتل وفي جناجي الف كم من مبيل وفي جناجي الف كم من مبيل كيف؟ ونسيما عشرة ألاف خرجوا معه من المدينة elfu 1000 katika waislamu ndio wale masahaba aliotoka nao mtume aleyhi salatu wasalam nje wa madina akaja nao makkah akaifungua akaufungua mje wa makkah alifungua mje wa, wa makkah makka bi ashara alaf muqatil ndio wa maana wale watu wa makkah walipoona lile jeshi wakaogopa wakasalimu amri wakaingia chini ya taa ya mtume aleyhi salatu wasalam baada kuingia katika taa ya mtume na pale pale katika wakati ule baadhi yao wakasalimu idadi ya wale walioslimu pale katika يوم فتح مكه au fi waqiati fath makkah ni alfaan waislamu 2000 au watu 2000 wakaingia katika uislamu watu 2000 wakaingia katika uislamu ikawa sasa jumla ya waislamu ambao ni wafuasi wa mtume alayhi salatu wasalam ni 12000 walikuwa 10000 wakaja wakateka madina wakaongezeka 2000 sasa ndio hili jeshi ambalo laelekea wapi Ya leke ya hunayi Tuka pamoja ya kwan Mtume alayhi salatu wa salam Akamua kuafata Haya makabila mawili Ambao ya likuwa ya kimpinga Mtume na kumpijavita Na ndiyo ya liubakia Katika zile ile sehemu Ya jazira pale alipokuwa Mtume alayhi salatu wa salam Sabu Maka shaisafisha Maka wa bawahiha Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa shaisafisha Baada ya kuifungua Maka Na khabari zishainia Kwa zi mba Mtume alayhi salatu wa salam sasa tayari amekita katika jazira na na kukita kwake ni kwamba makkah kadhalika imeingia chini ya mikono ya mtume alee salatu wasalam wakaelekea hunain وطوفيك حنين hawa jamaa wakao wamejificha katika wanazuoni wanasema fi mabaiq hunain hunain iko nyuma ya arafat kule makkah kuna mji unaitwa arafat tunajua sisi ambao tunakwenda haji mji wa arafat Mbele ya'arafate, kabla huja fika taif. Apo katikati nilipo ilipo hunain. Baada ya'arafate, kabla huja fika taif. Kwa hivyo ni, ni balda, au wanasema wanazooni wadin, ni bonde, kubwa. Ambalo likwa bayna ya, bayna ya'arafate na taif. Bonde le majabali. Kwa hivyo wale, par, mushrikun, wakawa wa mengificha fi ma baiqi hunain. Katikati ya'le ya'le majabali. ambayo walikuwa nayo katika zile hunain na na jeshi jeshi lake al-ithna-ashara alfa kubwa mara wakitahamaka uvamizi ವೈನಿಬಲ್ಶಾರಲ್ಫಾ ಮುಖಾತ ಯ ಮಾರಾಕಿಮಾ ನೋನಿಝಾಜಿ turma ಇ Wana kuta mishale na mikuki narushwa kwao Wakiangalia wanaurushwa wakwa api hawa unikani Ikawa ni, ni aina fulani ya makida katika harbu ambayo Wame tegesho anayo kwanjia ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi Juu ya mtume alias salatu wa salam na jeshilaki Kwa hivyo katika hili hali ya, ya faza Na hili hali ngumu ambayo wame pata sahaba pale walipuingia katika wadi hunain Wakingia tukatukawadi hunaini wote wa shakamilika Ma ufamizi ukaanza kutoka kwa jama Tuka kwa hawazi na thakif wa miongana Wakaanza kwa rushia mika, mikuki na mishale Mambo ya kawa ya mechacha Sasa wa islamu wa kitahamaka Pamoja na wingi wawo wakazidiwa Walipo zidiwa Wakaanza kukimbia Wakaanza kukimbia Wakatoroka min ardi ilma'raka Wakaanza kukimbia wakatawanyika kakimbia katika ardhi maara kale wakaanza kutawanyika waislamu na maneno haya allah subhanahu wa taala amiyasajili ndani ya qur'ani tukufu fi surati tauba wa yawm hunain id ajabatkum kathratukum falam tugni ankum shay'a wa daqat alaykum alardhu bima rahumat thumma wallaytum mudbirin kumbukeni yaum hunain id ajabatkum kathratukum wakatimul poona kwamba nyinyi ni wengi Ule wengi wenu Allah subhanu wa ta'ala Alitaka kwa fundisha lesson Alitaka kwa fundisha somo Na somo le nyewe ni kwamba Ushindi unatoka kwa Allah azawajal Ushindi haushikamani na wingi Wawatu Wala haushikamani na udda Au ida Udda ni yale Mandalizi ya kivita Silaha na nini na nini Iyo zote ni udda Udda ni idali ya watu mukatilin Haia ndika psa ushindi وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فلهو النصر والعزه انما ياتي من الله عز وجل hay tokamani na wingi wa watu au juzi wa watu kupigana vita silaha watu walizonazo ni za aina gani Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwafundisha somo hili akawaambia idh ajabatkum kathratukum pindi ule wingi wenu uliwahada enye waislam mkaona kwamba mko wingi bakwa ikaja katika baadhi ya riwayati kwamba wengine wao wakasema lanuglabu yauma min qilla siku hii leo hatutoshindwa kwa sababu sisi ni kidogo leo sisi ni wengi hatuwezi kushindwa maneno haya allah subhanahu wa taala hakawaonesha muuminiin ya kwamba hayakuwa ya sawa na fikra hii kadhalika haikuwa ni ya sawa na imani ya aina hii kadhalika haikuwa sawa allah azza wa jalla akataka kuurekebisha Fikra hii na imani hii na aina hii ya Aqida Kwa hivu akawambia falam tugni rankum shayaa Ule mingiwenu haukua sayidi ya kitu Wale thakif na hawazin Walikuwa nikidogo zaidi kulikuwa nyingi Lakini wakawa peleka mbio Mbaka wakawafurusha katika ardi al-maaraka Thumma wallaitum mudbirin Mukaanza kukimbia Bahada katika hile sakata sakata Na katika hii vurumahi ambayo wa islamu Wa mengia ndani yake hakubakia isipokuwa wanasema wanazuoni an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wama'ahu nafar minan nas aqal min ashara ashara au aqal min ashara mtume alayhi salatu wasalam peke yake ndiye akaidhbutu akathbutu katika ardhi ya katika wadi hunain pamoja na baadhi ya watu ambao idadi yao haivuki 10 wakabaki pamoja na mtume alayhi salatu wasalam na hawa 10 zaidi wakabaki kumlinda mtume sallallahu alayhi wasallam sabu jamaa na madam washafanya kazi hii ili ubaki sasa nikumlenga mtume ili wamalize kwa hivyo kadhubutu watu hawakwenda wote wala hawakutaka hawakutawanyika wote wala hawakukimbia wote walibaki baadhi yao ambao wakathubutu pamoja na mtume alayhi salatu wasalamu na mtume huko akiwasomea maneno akiwaambia ana an nabii wala kadhib ana ibn abd al-muṭṭalib maneno haya akawa anayarudia akiyarudia ili awape fahamu na awape uh, fikra na awape tanabahi ya kwamba yeye mtume alayesallamu bado yuko hai wasije wakaona kwamba mtume na yeye ashamalizwa kwa hivyo hakuna haja tena kupejana madamu mtume hayuko ashauwa kwa hivyo kaanza kuambia yaqulu alayhi salatu wasalam rafi'an sawtah huko amenua sauti yake anatangaza anasema ana an nabiyu la kadhib mimi ndiye mtume bila si mtume wa uongo mtume wa kweli انا ابن عبد المطلب ميمي ndie mtoto wa Abdul Muttalib akawa na kariri maneno hayo thumma amra al-Abbas halafu wakati huo huo akamwambia al-Abbas ammi yake radiyallahu anhu wa ardhah akamwambia akamwamrisha anionadi fi an-nas api au apigia kelele watu atoe sauti yake au apigizie kelele watu wale wanaokimbia sasa awambia ya ashab ash-shajara ya ashab samura enyi watu wa mti Ntigiani hapa mtume alayhi salatu wa salam Ana wakumbusha wa islamu wale ambao wa wameingia katika hali ya faza Ikabidi watawanyike Ikabidi wanataka wa kukimbia katika arda elma'raka Baada ya kuhona hazima Na, na, na uvamizi na mashambulizi ya me wavamia Mtume yaka wakumbusha Baya ambayo wameichukua pamoja na mtume alayhi salatu wa salam Baya ya kwamba watasimama Na kumlinda mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi Na kutatea wa islamu na kusimamisha waislam hata kama nikutoa nafsi hata kama nikutoa mali hata kama nikutoa chochote ai shaye amlikuna fi hadi alhaya hii ndio bai'a waliichukua sahaba fi yaumil hudaibiya tahta shajara alihitaja mtum Allah azza wa jalla fi surati alfatḥ bai'a alhudaibiya kwa hivyo alakamamrish alabbas wakumbushe waislam kwa sababu bai'a ile bai'a waliichukua kwamba watasimama kutetea waislam na atasimama kumlinda mtume aleyhi salatu wasalam na kulinda risala tislam iko wapi kwa hivyo alabbas akaanza kualingania ya ashabashajara ya ashabashajara ya ashabashajara jamaa wakaanza wakapata ile wakapata wakasikia ile sauti alabbas ikawarudia ile akili kweli sisi tumechukua bai anamtume aleyhi salatu wasalam كيف نتركه كيف نتركه يقتل كيف tumechukua bai sisi ان نضحي بانفسنا ان نضحي باموالنا ان ندافع عن الاسلام بكل ما نملك في هذه الحياه بيعه فلا بد من العود فلزمه ترودي و كان ذا كرودي و كان ذا كرودي فلهو جماعه وكان ذا كرودي ساس والبسقيه الى اوله اوله ولهنزي أولي أولي والعباس رضي الله عنه وكان ذا كرودي مع متومه عليه الصلاه والسلام متومه ايكو ابي ونكندا Mpaka wanasema wanazuhoni wa sira na tarikh. Wanasema mpaka ngamia anakataa kururi kwa sababu ili mikuki ili omjaka katika mwili. Haweze takwenda tena. Kwa hivu muislamu wanamuache lambali ngamia wake. Anamuache lambali farasi wake. Anakondo kwa migu. Wengine wa shafika mbali. Wanakondo kwa migu. Paka wanafika kwa mtume alayhi salatu wa salamu. Kwa hivu hote wakajileta tena waka. Mzingira mtume alayhi salatu wa salamu. Idadi yawe kahanza kuzidi na kuzidi na kuzidi. Ilipu uzidi ili idadi. الله عز وجل سasa hapa ndio akawaeletea sasa nusra baada kuwa shawa oneesha ashawaonyesha shay' minal adhab shay' minal minal inhezam ala aidi al kafara wa aidi al mushrikin Allah azza wa jalla baada hapo akabadilisha ile hali hapo kwa hapo thumma anzal Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al mu'minin wa anzaal junudan lam tarauha Wa athaba al-ladhina kafaru Wa thalika jazaul kafiri Allah kateremisha sakina Kaleta utulivu katika moyo wa mtume Na moyo wa wa islamu Kwevo ile fazaha ile wakuanayo Na ile khuf kubwa ule wakuanayo Wambawe ile wafanya waka panic Waka, waka tawanyika Wagina waka anza kukimbia Ile sakina Allah azawajala Aka iregesha katika miyo yao Waka wona wa islamu ndi huu wa kama ana mtume alihi salatu wasallam ndio huyu ambaye tuliamini sisi tukasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya rasulallah muhammad rasulallah hatuwezi kumwacha kwa sababu sakina ikarudi alburuni sakina fi qulubihim wa fi qalbi an nabiyyi sallallahu alayhi wasallam Allahu azza wa jalla kadhalika anasema wa anzalal junudan lam tarawha akateremsha jeshi ambalo mlikuwa mlioni ili kusaidia eh, waislamu kuiregesha ile hali ile katika hali ya sawa e, ili waislamu vile vita vileme leo upande wao sababu vileikuwa vilikuwa vimeelemea upande wa mushrikini na na, na na na na ushindi ulikoa unaelekea upande wa kafara kwa hivyo allah azza wa jal akateremsha mambo haya mawili sakina na akateremsha kadhalika junud lam tarauha jeshi ambalo watu hawakuliona nikawa linapigana Wa moja na wa umini Ili lipate kusawazisha mambo Walipo sawazisha mambo Jishi likarudi Wakaachiwa wa islamu sasa Wa maliza ili kazi Wa athaba allazina kafaru Mushowe Allah subhanahu wa ta'ala Akawadhibu Wale wale wakufuru Aa, Allah azawajalla Akawadhibu Na akaandika ushindi Ukarudi Ukarudi uh, kwa wa islamu Maana ya kutaja uh, Ghazwa tuhunain ya ikhwan Kufupi kabisa ilikuwa ni muhimu tufahamu hii ghazwa kama hiyo ambayo tumetaja kwa hivyo kwa ufupi kabisa ghazwa hii ilipigania wakati mwaka wa 8 Hijria baada ya fatihu makkah kabla ya ghazwat taif sababu baada ya ghazwa hii kuna ghazwa nyingine ya taif hii ni hunain mbele ya hunain kuna taif ndiyo yao kaulu rajiha unda ulama siira baadhi wanazo nyingine wanachanganya baina ya ghazwati hunain na ghazwati taif kwamba ni moja la hivi ni vitu viwili mbalimbali alipotoka hunain bonde la hunain Kisha bada hapa mtume mtume salatu salatu salatu wa wa ila Kwa kwa Kwa Kwa ushindi ushindi ushindi ya ya ya kupata suko -suko, Ambao upata, pamoja na sahaba Mwanzo-manzo vita bada hapa wushindi, Ukarudi kwa mtume bada ya wushindi, Madamu al alayhi idhni ya Allah ಪಟಕಾ Kubwa sana ganima iliyopatikana katika vita hivi wanazuoni wanasema ilikuwa si ganima ya kawaida ilikuwa ni nadra katika vita vyote vilivyopita nyuma waislamu hawakupata ganima gawira ya vita kama waliopata kama walivyopata katika vita hivi ganima kubwa na kisa au sababu ya ganima hii kuwa ni kubwa wanasema wanazuoni ni kwa sababu kabila la Hawazin kiongozi wao alikuwa anaitwa Malik ibn Auf al-Nasri Malik ibn Auf al-Nasri kija namdogo alikuwa ndiye kiongozi wa Hawazin kabila la Hawazin tulimwambia ni makabila mawili Thaqif na Hawazin katika vita vya Hunain sasa hili kabila la Hawazin ni kwa kabila kubwa pale katika bonde la Hunain kabila karibu na Taif walipokuwa wanakwenda Hunain katika hivi vita wakawachukua au walitoa amri watu wote wa kabila lake watoke watoke watoke Na Na Na na watoto wote mali yao yote yote kila kitu watokenacho katika katika katika katika katika pale Wadi hunain hunain Hikma yake Au akili Malik ibn Kiongozi wakati vita ಸೋಮ Kwa mba una, unasikia kwa mba kufar au mushrikina Wanakuja na wanauke wawo, na watoto wawo, na mali yao Wanakuja na wesa njini Sababu yake ni mbili Sababu ya kwanza ni mubaha Mubaha ni kujoneshi kwa mba sisi tuko wengi, na nini, kitu kama echi Sababu ya pili mbao likuwa ni kubwa zaidi Ni kwamba hii kufanya hivi, hikma yake Ni kuwafanya wale wanopijana katika vita Wathubu tu, wasikimbia kwa sababu vita vikiwazidi wakiona mauti akitaka kukimbia akiangalia nyuma aona kuna mkewe kuna mama yake kuna dadake na watoto wake sasa ni kama ambaye aambiwa wakimbia waenda wapi na hawa waacha wapi ukikimbia sasa kuna pa kukimbia sasa ukitaka kukimbia wewe ukiangalia hivi ukitaka kurudi nyuma nyuma kuna mkewe kuna mamao na watoto na mali yote iko pale kwa hivyo ukikimbia hawa hizi zote zichakwenda na zote hizi ushazitoa uh, muhanga zimekwenda muhanga zitatekwa nyara kwa hivyo hii ni sababu ambayo ilikuwa au fikra au mbinu ambayo walikuwa wakiitumia uh, wakati wa nyuma wale watu wa nyuma ni mbinu mmoja wapo ya kuwafanya watu wa thubutu katika vita wabakie katika ardhi al-maraka ndio sababu ya Malik ibn Nasr kuja na na, na, na kutoa amri hii watu wake wote waje katika vita bahunaini <coughs> Sasa walipo shindwa, hii yote ikarudi kawa katika ngavira au mali ya ghanima kwa wa islamu. Asa angalia ni mali kia sejani. Tume alayhi sallatu wa salamu, hakachukua anisaa, vote ulekuwa pali. Hakawachukua na watoto, hakachukua na mali yao, yote, hakubakia kitu. Fi anzi hawazin, hakubakia kitu. Mali yote liwebba kulibakia majumba yile ambao likuwa majenga. Lakini kama ni mali katika majumba yote ilitolewa. Nawana wake wawu, na watoto, na dhuria, yote kupali. wa mtumwa alihi salatu wasallam akaichukua ile yote tena nayo alipobakia nayo yote ile kisa pale pale yauma hunain kama unavojua kawaida ya mtume alihi salatu wasallam baada ya ifika kumalizika kuna kitu ambacho kinaitwa taqsimul ghanaim kugawanya mali ya ghawira mtume kama kawaida yake akaanza kugawanya mali ya ghawira mali ya ghanaim alipokuwa anapeana mali ya ghanaim tasa ndio hapa abdullah ibrahim mas'ud انا اسمع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسن في القسمه كنا watu ambao aliwachagua akawapa mali kwa wingi zaidi ana tupigia mfano ibn mas'ud anasema fa ata han man al aqra ibn habis mi'atan minal ibl katika watu waliopewa mali yangawira kwa wingi mmoja wao ni aqra ibn habis aqra ابن حابس هو اللي كان سيد بني تميم ني كينجوذي او ني mkubwa wa kabila la bani tamim من اشراف العرب من اشراف القوم فايوه وين رئيس قبيله بني تميم هذا اقرع ابن حابس هيا اكامبا ngapi 100 من الابل 100 100 100 يا اخوان ني mali nyingi sana خاصه ketika lugha ya wakati huo ني mali nyingi sana مالي ينجي سنه. نده ديه هي ديه قتل المؤمن ني 100 من الابل ديه. مالي ينجي. كذلك انا اسم ابن مسعود واعطى عيينه ابن حصن كمثل ذلك. ومينه ائتوا عينه ابن حصن كذلك الي امه مثله هو. عينه ابن حصن كان يكون رئيس قبيله بني غطفان. بني غطفان ni wanarudi kuwa ni watu wa membani fadzara ndio tunai uyna ibn hisn al fadhari na yule aqra anaitwa al aqra ibn habis atamimi na huyo aitwa uyna ibn hisn al fadhari membani gathfan yeye alikuwa ni kiongozi wa bani gathfan na yeye naye apewa ngamia 100 wa a'ta anasema ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema wa a'ta ashrafa min al arab ಸಹೇ ಮುಸ್ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ ಅಬು ಸಫಿಯನ್ اعطي مئه من الابل كذلك صفوان ابن اميه صفوان بن اميه اعطي مئه من الابل عباس ابن مرداس هي صحيح ان روايه صحيح مسلم عباس ابن مرداس كذلك اعطي مئه من الابل 50 من الابل عباس ابن مرداس الي باور غاميه 50 ne pia alikuwa ni sayyid fi qaumi mpaka alipopewa wale 150 akakasirika akakasirika akatonga mashairi kumtongia mtume alayhi salatu wasalam mashairi yako katika sahih muslim akasema ataj'aluna hubi wa nahba alubidi baina uyainata wal aqra'i amwambia mtume alayhi salatu wasalam unaifanya sehemu yangu ulionipa ya ganima نهبي اي نصيبي اتجعل نهبي ونهبه العبيد ونفنيا سهمي يانغويرا نصيب كيوانغو chango lichonipa ونهبه العبيد عبيد نيجيلا فراسي واكي عبيد القيت عبيد انا اسمع اتجعل نهبي ونهبه العبيد بين عيينه والاقراي ونيطى سهمي يا غنيمه يا رسول الله ambao ايكو بين يا هاوا wawili uliowapa nani uyaina na اقرى يعني الحابس ابن اقرى ونني فق قطياتياو كم قطياتياو 50 وما كان وما كان بدر ولا حابس يفوقاني مرداسا في المجمع ولا حكو هو حابس بدر ولا حكو بدر بدر ني بابو yake عوينا انيتو عوينا ابن حسين بن بدر الفزاري Wawa nasema wala hakuwa badr Yaani badr na mkusulia uyaina Wala habis Hawa wawili ambao umewapa zaidi yangu Hawa kuwa yafukani meridasa Filma jimaite Wanamshina meridasa katika wingi wa watu Mimi na watu wengi zaidi kuliko hawa Sasa inakuwaja ya Rasulullah Wanipa mimi ngamia khamsini Na hawa ambao watu wawa na watu kilogo zaidi kuliko mimi Wawa pa miamoja miamoja Akasirika kume ali salatu wasalam alposkiamani nohaya akato hambre aongezewa ngamia wengine 50 akapewa ngamia 50 akaambiwa radhith sharidhika sema sharidhika akatonga mashairi mengine ya kumsifu mtume ali salatu wasalam akaza bani adam tayeb kwa hivyo anasema ibn mas'ud anasema wa ata ashrafa min alharab akawapa watu katika wale ashraf min alarab yani Aatharohum fil kisma Kawapa katika kisma Mali nyingi sana Mtu moja ya kwaana napewa nga mia mia Moja peki aki Nga mia mia moja Nga mia mia moja ukiwapanga ni wapi baka wapi Fakhathiba Fakala fa, rajulun Katika wale watu wali ukuwa pale Katika wale watu wali ukuwa pale wakiona Yali yali ukuwa mtume alayhi sallat wa salama Kiafanya Siki la mtu wali ridhika Kama unubosikia za sahibi huyu Abbas ibn Mirdas Hakuridhika Na ee ampeo ngamia khamsin Aka protest Aka protest Kwa mtume alayhis salatu salam Awa mtume atajal unahbi wa nahbal ubeidi Baina uyeyna tawal aqra'i Paka ka ungezeo ngamia khamsin Nawingine kama ee Kathalika wali kasirika Lakin Kuna wingine ambawa likasirika wali towa maneno machafu mawovu mabaya Anga huyu Abbas ibn Mirdas Hakutuwa maneno mabaya sana Wala maneno machafu Ali fana kama ku kuprotest mimi napewa ngamia 50 yani kama mwambia mtume mimi unipunguzia mimi umenipunguzia hukunipa sawa na hawa wengine lakini kuna wengine ambao walitoa maneno machafu mabovu maneno mabaya mmoja wao ni huyu ambaye Abdul Mas'ud akamtaja anasema faqala rajulun mmoja katika watu akasema wallahi tena kwa kiapo hapa walahi inna hadhihi qismatun kigawanyo hichi kilichofanywa ma udila fiha haikupita ndani yake uadilifu haikufanywa uadilifu ndani yake kigawanyo hichi ambacho mtume aleyhi salatu wasalama amegawanya ndani yake haikufanywa uadilifu wama urida fiha wajhu allah wala haikufanywa kigawanyo hichi kwa kwa njia ya kutaka radhi za allah subhanahu wa taala no maneno haya ni mazito maneno makali maneno mabaya kabisa alipoisikia ibn mas'ud maneno hayo wanazuoni wa hadith wakatelifiana juu ya huyu aliyesema maneno hayo lakini wakataja majina mbalimbali wengine wakasema ni ma'tib ibn bashir wengine wakamtaja ni mwingine asiye kuwa yeye wengine wakasema ni dhul khuwaysira nawe na majina mengine kama haya man huwa la yahmuna aina faida kubwa sana kumjua nani lakini ni faida kumjua kwamba ni mtu ambaye hakuwa na imani ile iliyokuwa ya sawa wanazuoni sharahul hadith katika kisehemu hii wote wakamweleza bwana huyu ana kumsifu ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na tamaa alikuwa na tamaa alikuwa na sharah sharah ni pupa ya kupenda mali hakuwa na imani katika moyo wake bal kana munafiqan minal munafiqin alikuwa ni munafiq na maneno haya ni alama tosha ya kuonesha kwamba alikuwa na na alikuwa na sifa ya unafik katika imani yake na katika nafsi yake anadhihirisha imani mpaka baadhi ya mnafiki kama mnajua walikuwa mpaka wanapigana na mtume alihiwasallamu katika vita wako naye katika safu yake lakini na hum ah ahla nifaq ni watu wa nifaq lakini humiqatiluna ma'anabi sallallahu alayhi wasallam Ibn Mas'ud kuskia maneno haya yakamchoma na yakamudhi roho akasema siwezi kunyamaza na yeye akaapa si yule ali hapa na Ibn Mas'ud naye akaapa akasema wallahi <laughs> la <laughs> ukhbir anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hapa na mimi nitakwenda kumwambia mtume alayhi salatu wassalam kwa hivyo akaenda kumweleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaenda kumweleza fa ataituhu wa nikamwedia mtume kwenda kumwambia faakhbarto nikamwambia katika riwaya nyingine ya muslim fasarftuhu nikammuita kwa kando hivi kwa siri nikamweleza kwa siri anasema ibn ibn mas'ud radhiyallahu anhu fataghayyara wajhu uswake pale pale mtume ukabadilika ukaingia ghadhab ukawa na hasira fahmarra wajhu Katika Katika riwaya, riwaya wajho. Bukhari, Hatta kana mpaka ukawa, wekundu, wekundu ambao weupe wote. Yani, ahmar, khalis. Red kabisa. Namna namna na Na na alayhi salatu hasira. Kisha ಹಸಿರ alayhi, فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ناني مغيره اتكاي يفanya عدل فوق الله انا متومك او يفanya عدل. هيلي سي سوالي. استفهام يا اينه هي في كتابه اللغه الكربو ينيتوا استفهام انكاريون توبيخي تقريعي. من استفهام يا توبيخ. نا استفهام يا تقريع. yakokosoa si kwamba auliza atakajawab mtume aliyea sala swali hili halina jawabu jawabu yake yajulikana la احد يعدل ها غير الله ورسوله bali na Allah na mtume wake hakuna mwingine anayeweza kufanya adlifu zaidi yao hakuna zaidi ya Allah azza wajal na mtume wake huna hivi ni swaal istifham inkari fihi inkar wa fihi taqri' وفيه توبيخ صلوات ربي وسلامه عليه, لي متومي عليه أنا نا هapo katika swala hili ayu alikhwa mtume alayhi salatu wasalam anatufundisha na anabainisha ndani yake ya kwamba yule aliyesema maneno haya ni jahil safi mamqut kama alipotaja wanazoni hizi sifa zote ambazo tumezisoma ni sifa ambazo wanazuoni wamesitaja ndani ya vitabu vyao kama vile al-Allama al-Qurtubi sahibi al-hadith kuna Qurtubi wawili Abu Abdullah na Abu al-Abbas Abu Abdullah huwa al-mufassir Abu al-Abbas sahibi al-hadith ana sharhiya sahih al-Bukhari sahih Muslim فيما <تصفيق> اشكلا من sahih min sahih Muslim kwa hivyo hadha al-rajul kana jahilan wakaana safihan hakuweza kufahamu hikma ya mtume alayhi salamu ya kufanya mambo haya na leo angalikuwa na akili na leo angalikuwa na busara na angalikuwa na fahamu nzuri angaelewa kwamba mtume alayhi salatu wasalam hakuyafanya mambo haya hovyo hovyo kama alivodhani yeye watu katika yale jumla ya maneno maovu mabaya waliosema wa alisema ra'a nabiyyo sallallahu alayhi wasallam qauma fa'atharhum mtume aliona watu wake kutoka makkah aliwaona watu wake wa makkah ndio wakawapa katika watu wake wa makkah watu wa madina hakuwa hapa kitu wakazungumza maneno mengine mengi mabaya maovu machafu sana wale wanafik sababu ni juhal sufaha alqaum hawielewi hikma ya sharia na hikma ya mtume alayhi salatu wasalam ili hali Katika katika hii mbinu ambayo ya ya ya da'wa sharia sharia Hata kwamba Allah qur'ani Akaweka za watu Na zaka Wale ಮನ ಹೋಮ ಅ ينالين شوا الى كو كوا كوا كو مصلحه فلاني او كضروره فلاني ها هو نيتوا مؤلفه القلوب الله سبحانه وتعالى كاويكا ناو ناوو فغلاو في سوره التوبه الايه 60 انما الصدقات للفقراء ام بقى كتاجه والمؤلفه قلوبهم انغاليه حكمه يا امام مسلم كاويكا في كتاب الزكاه حديثه Imam Nawawi awal qadi'iyat wa kadawa kaiweka bab ha? Naam, babu i'ta' almu'allafati qulubuhum 'ala alislam. Yani hikma kubwa sana ya kisheria. Na hivi vitabu na milango haiweko hivi hovyo hovyo, naweko kwa sababu kwa mujibu wa ilmu na kwa mujibu wa qawaid ilmiah. Kwa hivyo hapa kuna ilmu kubwa ekhwani, na kuna hikma kubwa ambayo هو سفيه انه هو جاهل المنافق الطماع الذي ملئ قلبه حب الدنيا حكweza kujua hakujua wala koifahamu ndio maana akatamka maneno maovu maneno machaf mabaya وان ازوني كما فيله الامام ابن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه انا تفننوا لي مننوا هذا كنجيه زوينه بزاف ليتو اويليوا هاو مؤلفة القلوب مؤلفة القلوب من اشراف العرب كما اللي وقتى ابن مسعود انا نسمى واعطى اشراف العرب واثرهم في القسمه هذا ها مؤلفة القلوب ليتو طاطا يفهموا كنجيه زوينه كدغوا توايلزيه كدغوا ومختصر الفلان ابن الجوزي انا وايلزيه كنجيه زوينه بزاف انا نسمى مؤلفة القلوب يا اخوان سنفان ni grupo mbili au aina mbili za watu al-sinfu al-awwal muslimun al-sinfu athani al-kufar kwa hivyo sasa hivi nikiizungumza wewe chora inaitwa kuna kitu ambacho kinaitwa katika lugha ya kiarabu at-taqsim ash-shajari ile kama flowchart unachora katika map katika akili yako ili upate kuhifadhi haya maneno uyashike vizuri kwa hivyo anasema aw muallafati qulub sinfani ni watu aina mbili Aina ya kwanza ni muslimuna wa islamu, na aina ya pili ni kufar makafiri. Hawa al-muslimuna, kathalika sinfani aina mbili. Aina ya kwanza, al-muslimuna, ambahu anasema, kanu ala niyetin dhaifa fil-islamu. Walikuwa ni wa islamu kweli, lakini niyazao katika wa islamu zilikuwa ni vaifu. sawa na kusema imani zao zilikuwa bado ni dhaifu sasa hawa watu wanapewa katika fungu la muallafatin qulub limada taqwiyatan liimani tushaeleweana pavu zuri ikhwan taqwiyatan limada taqwiyatan liimani na hawa miongoni mwa watu waliopewa katika katika sampuli hii au kwa namna hii au kwa lengo hili ni wale wawili walioitajwa na ibn mas'ud فأعطى الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن هما وليا مأペوا ولكونهم و اسلام لكن كانوا علانية ضعيفة في الاسلام سبب يكوペوا وآثرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القسم لماذا ما الحكمة ونسما تقوية لإيمانه الجانب الثاني بعد تكون و اسلام تمسما المسلمون اسم فان الصنف الاول كانوا على نيه ضعيفه في في الايمان الصنف الثاني كانوا على نيه حسنه ولikuwa katikania nzuri na nia ilikuwa na nguvu ndani yake طيب ليش يعطونه كنين هؤلاء ناپوى ناواو نيا ذاو ني زوري ناواو ايمان ذاو زينهو ايمان ذاو زيممكنيكا ليش يعطونه من هذا السهم وانا اسمع ونزوني ابن الجوزي وغيره wana sema yatauna ta'alufan au taklifan liashaa'irihim wanapewa hawa si kwa ajili yao wao wenyewe la ni kwa ajili ya watu wao na makabila yao ili wende wakaweze kuwa, kuwa convince wende wakajaribu kuwa chajiisha wale watu wao ashira yao wawavute katika uislamu sababu wao wanaopewa ni ashraf alqaum ilikowapewa watu wa kawaida مولفه القلوب يا اخوان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكفواتا هدي النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا واطي watu wa kaida tu namna hii سيد في قومه رئيس القبيله ش... من شرفاء القوم كمان انا في زوري هبا الجزء الثاني يا ولاه و اسلام واليكونوا ناس ambao كانت نياتهم حسنه اي كانوا على ايمان قوي فكانوا يعطون من هذا السهم تألفا او تاليفا لعشائرهم سواء ني الى kwa watwao kwa hivyo kishachukua ile mali wakirudi kwa watwao jamaa wakiona ah mali hiyo umetoa wapi ngamia 100 umetoa wapi bana ah mimi na muamini mtume aliye salamu na nyinyi pia mkimwamini mtume atawapa namna hii kwa hivyo na yeye ni sharifu fi qaumi sayid fi qaumi manenake nasikizwa kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa na watu nao kadhalika kumfuata na kuamini asinfu ثاني upande wa pili sasa kule ni muallafatul qulub lakini ni kufar watu bado ni makafiri si waislam na hawa kofar kadhalika ala asinfaini na wao kadhalika mgawanyika sehemu mbili asinfu awali sehemu ya kwanza ni watu ambao walikuwa kanu yu'dhoona almuslimi au yu'dhoona almuslimin ni watu wanao waudhi waislam wanao wafikishia adhiya waislam ai no' min anwa' aladha kafir yoyote wa huwa sayyid wa huwa ra'is wa huwa kabir min alkafara akiwa atumia ile power yake na cheo chake na nguvu zake au ile sultana mamlaka aliyopewa انتمياء كوعده و الاسلام نكوغديميزا و الاسلام او كوغنداميزا و الاسلام هذا يستحق ان يعطى من هذا سهم مؤلفه القلوب لماذا ونسمع ونظن دفعا لاذاء كوندوء عذيه واك او كبونغوزا اوله عذيه واك انه يفانيه و الاسلام ما دام يؤذي المؤمنين ما دام يؤذي المسلمين فيعطى من هذا سهم دفعا لاذاء Kundua atha yake Anapewa, anapewa katika mali Akishapokea, akishapokea basi ile roo yake Na lainika, hawawithi tena wa islamu Au wa islamu Na watengezea mambo yao Pengine ya abda ye ndo likuwa mesimama Ana wakanyagia wa islamu mambo yao ya sende Wa islamu wakitaka hivi, hakuna Wa islamu wakitaka hivi, hamna Wa islamu wakitaka kufanya jambo fulani Lisifanywe Na hiyanatumia ile, ile mamlaka yake na yale madalaka yake Kasa wa islamu katika, katika sheria na roho ya ya sharia tunafundishwa kwa mujibu wa mafundisho haya ya mtume aliye salatu wasalam na hikma yake anna hadha sinf minal kafara yu'ta minal mad na mtume aliwapa katika ganima na katika uislamu tunaambiwa wanapewa mpaka katika zaka kadhalika wanapewa wanaingia katika muwallafat alqulub upande wa pili katika ile fungu la pili la wale sehemu ya pili ya ya kafara asinfu thani minal kufar يُعطونه من هذا السهم إذا كان فيه ميل إلى الإسلام إذا كان فيه ميل إلى الإسلام أكيونيش ألامة نيشار فلاني وكان بأتاكا كوينجيه كتكو إسلام أتاكا كسليم زيكو إشارة نانا يونيه يكسليم si mtu wa kawaida kama tulivyosema ikhwan hapa tutazungumzia nani tunazungumzia watu wakubwa rais kabila rais kaum sayyid fi qaumihi yutaa yusma' kaulu ni mtu ambaye kauli yake inaskizwa mtu ambaye akisema hivi watu wanafanya akisema yes watu wanasema yes akisema no watu wanasema no hatha huo lasa hadha alinsan idha bada minhu malameh aldukhul fi alislam fiyu'ta من هذا السلام. لذلك يمكن أن يكون هناك ألم فلان إذا قم بأنا إلي مية كتكوي إسلام و أتركوا سليمه أنا بيوه. لماذا إخوان؟ ما الحكم في إعطائه؟ ما الحكم في إعطائه؟ نعم ترغيبا له في الإسلام إلي تباتي كنفوطة كتكوي إسلام. كبه كل موضة كتكهاوة إن حكم يكوانين أنا بيوه. أغلية كوانزية موازو باكمشو. angalia namna walivyogawanya wanazuoni muwlafatul qulub kama hivi ambavyo tulivotaja kisha angalia kila fungu na kila sehemu ile hikma ambayo sheria imeweka ndani yake ndipo utafahamu hapa hikma ya mtume aleyhi salatu wasalam na busara ya kufanya jambo hili kwa hivyo hakulifanya kwa mchezo wala hakulifanya hovyo hovyo wala hakulifanya kama walivyodai wanafik kwamba pengine labda hao walikuwa ni watu wake kutoka makkah au hawa ni watu wa kabila kadha hawa kutoka kabila fulani eh hawa watu wa Bani Tamim ndio maana mtume akawapa la kweli Bani Tamim kabila hili limeshikana na kabila la Quraysh na makabila mengine yameshikana na makabila ya Quraysh eh lakini nabii sallallahu alaihi wasallam mahna dhara ila hazihi umur abada akuangalia mambo ya kabila au watu wangu au hawa ni jamaa zangu hawa ni watu fulani lakini yaliozungumzwa na watu na watu walivofahamu kwa fahamu zao zilizokuwa pungufu na akili zao zilivyokuwa zimepotoka hazikuwa sawa wakaelewa maneno haya kwa njia ya kinyume na kwa njia ya makosa basi sina elimu na basi sina kutanabahi hitima ya mtume aleehi salatu wasalam ambao ndani yake katika kila kiti anachokifanya swala watu rabi wasalam alai ana hikma ndani yake katika kila jambo ambalo mtume wetu aleehi salatu wasalam analifanya na <mach> yakulu mwa <min> hikma anabii uwale salatu wasalam kwa sababu yale nao yafanya anayafanya bimujibi wahyin min allah azza wajal kwa mujibu wa wahy kutoka kwa allah jalla jalaluhu kwa mujibu wa wahid hafanye tu hovyo hovyo namna hii kama vile wanadamu wengine wanavyofanya la hasa haya maneno yale kama tulivyotaja hawa jamaa waliopita wa na kazumza maneno haya machafu maneno ambayo ni mabaya يا منافق ان يستحق ماذا قووا منادما ان ابوظغموا منن هذه يستحق ماذا يستحق القتل لان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب شريعه الاسلام فالحكم في الاسلام انه يقتل ان يمتقنا الله جل جلاله anaemtukana mtume wake alayhi salatu wasalam matusi mabaya maovu kama haya hukumu yake ni kuuwa wao wanapigwa panga naondolewa ulimwenguni ukiuliza swali wa intaba hata akitubia aljawab wa intab katika wakati wa uhai wa mtume alayhi salatu wasalam wanasemwa na zuni sikizeni maneno haya kwa makini wakati wa mtume alayhi salatu wasalam wanasema rasulullah sallallahu alaihi wasallam وحده peke yake ndiye aliyekuwa na haki yake kuyangusha kuyangusha haki yake ya kutumwa anayemtokana peke yake yeye mwenyewe kama hapa mnavoona aliyangusha ile haki yake hakitoa amri ya watu wawa pamoja na kwamba alikuwa na haki huyu aliyesema maneno haya atoe amri fiyudhrab unuku anatoa amri chingo yake yanakatwa نا كما اوليه ونجين نا كما اوليه ونجين كي عبد الله بن ابي ابي بن سلول نا ونجينو لكنه حق فعمله بحكمه الذي امهتجه رسول الله رسولنا عليه الصلاه والسلام من حديث جابر قال عليه الصلاه والسلام لا يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه الى watu asijwakasema kama mtume عليه الصلاه والسلام au sahaba zake sasa wale watu wanje ambao hawako katika uislamu Watu wanje ambao hawajaslimo, hawawezi kujua mnafiq ni nani na sahaba ni nani. Sasa akija kianza kuua sahaba zake, jamaa watasema angalia mtume aua watu wake. Nikawapelekea ile watu wengine wasisilimu. Ukislimu utauawa. Na watu wataeneza maneno haya fikra hizi mbovu na fikra chafu. Na kujaribu kupenduza na kugeuza ile sheria. Kwa hiyo mtume haku hakuuawa. Kwa hikma hii. Akini alipokuwa hai بعد موته بعد قفاه وقيه حقنا باقيا قائم ما حكونا عليهنا حق يا يغيغش حق هي يا متوم عليه الصلاه والسلام فايما من صبر الرسول عليه الصلاه والسلام حكمه في الاسلام يقتل وان تاب حتى كتوبيا اكن يجي يسمع يا جماعه انا ميمي ناتوب تنواممب بينك وبين الله توبتك بين ني بينك يقو و انتكوا قبل منينز الله عز وجل سيكه قيامه هي توبه ينفعك او لعلها تنفعك يوم القيامه لكني في الدنيا تقتل ذاك التقتل نوندليه ولي ميموني ثم ان مambo makubwa ikhwan hapo tunazungumzia masala makubwa msijamkaona ni maneno ya kawaida au ni mambo ambayo yanapita kawaida haya ni mambo ambayo ni makubwa fi shariati alislam na ndio maana yakachukuliwa na uzito na ndio sababu hii mtume alayhi salatu wasalam akabadilika na alikasirika kama alivosema hay katika hadithi fa taghayyara wajhu hatta kana kasirfi ukawa uso wake ni mekundu kapija mekundu mpaka ukawa mekundu kabisa thumma qala kisha akasema mtume wetu alayhi salatu wasalam baada ya kusema maneno haya nani atakayetoa udilifu zaidi ya kama kama Allah azza wa jalla hakufanya udilifu na mtume wake nani mwingine atakayefanya udilifu thumma qala kisha akasema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi faqad رحم الله موسى الله سبحانه وتعالى امر رحمه نبي موسى رحم الله موسى الله عز وجل امر رحمه نبي موسى عليه السلام لماذا انا سمعت قد اذي باكثر من هذا موسى عليه السلام ام يكن قد اذي وانا و اتوake zaidi ya hivi zaidi ya hivi mimi nilio udhiwa bas موسى ameudhiwa zaidi ya hivi fa sabara kasubiri kwa hivyo na mimi kadhalika ninapaswa kadhalika kujisubirisha kama alivosubiri nabii wana Musa alayhi salam ala ada qaumi wanasema wanazuoni wa sharh ya hadith ibn hajar na wengineo wanasema ashara an nabii sallallahu alayhi wasallam bi hadha al qauli ila qawlihi taala kwa maneno haya mtume alayhi wasallam alikuwa anaishiria katika kauli yake allah subhanahu wa taala ile kulikosema ya ayuha alladhina amanu تَكُونُوا كَالَّذِينَ ಸುಬ್ಬಹನ್ ತುಹ್ಮಾ ಬ Samtume waka jiliwaza Hei mwenye wa jiliwaza Anajifanya tasliya Kupitia kwa nani Kupitia kwa ndugi hake Nabi Musa Akuhu fi risala Akuhu fi anubua Anajiliwaza nae Kwamba madamu Musa alayhis salam Ameudhiwa zaidi ya hivi Bas anamimi pia Hapa nabudi kudhiwa Na intasubiri Thumma kal Ibn Mas'ud bada hapa kasema La jarama Hakika Hakika kwanzia leo La arfagu ilayhi Ba'daha hadithan Ba'da ya siku ya leo Si tompeleke ya mtume alayhi sallam Manino mengine yote ya kumuthi Madamu ame kasirika nam nahi Na madamu ame udhika Kiasi hichi Alipomona Ibn Mas'ud Namna mtume alivo kasirika Namtume alivo ingiwa na ghadabu Basi roho yake ikazidi ku umia Aliumia kule roho yake Aliposikia li manino yulebana alivo zumumza Na hapa likusikia maneno haya Na kumwana mtume alayhi wa sallam Vila libu udhika Muye wake uka udhika zaidi Na uka umia zaidi Ndipo wakasema maneno haya Kwamba haspeleki tena Khabari yote kwa mtume kama Kama hii Nuhasal baada la dhanisha Baada kukamilisha hadithi Ayu alikwa Na mailezo yake Kama tulibosoma Maneno ya mwisho ya ibnu masuhut Ana sema la arfagu ilayhi بعده حديثا بعد اكملشه هاي المننو نا هي حديث تومebakia na masala ya mwisho ambayo ni fawaid fawaid ya hizi hadithi ya hadithi hii au le masomo na mafunzo ambayo tunayotoa katika hadithi hii ambayo tumeisoma funzo la kwanza ayu alikhwa amelitaja mwanachooni alhafidh ibn hajar العسقلاني رحمه الله تعالى عليه كما في فتح الباري انا اسمع في الحديث ketika hadith hi excuse ni funzo hili kwa makini ayo lekhwa ni funzo muhimu funzo ambalo zaidi na zaidi linawhusu ahlu ad-da'wa linawhusu alladhina ya'maluna fi sahatid-da'wa wanafanya kazi katika da'wa ahlu al-fadl اهل الاصلاح اهل الاحسان هawa watu wema ambao wanafanya kazi katika da'wa na kazi ya kuolingania watu wa kadhalik mambo kama haya basi hili funzo zaidi zaidi linahusu wao anasema mwanachuoni alhafidh rahmatullahi ta'ala alayhi fihi anna ahl alfadl qad yughdhibuhum ma yuqalu fihim mimma laysa fihim hadithi hi ndani yake kwanza kunafunzo la kwamba watu wema watu wema na watu wanaofanya kazi ya da'wah ad-du'ah wa ahli al-fadl walmuslihun watu wema wenye kufanya islah fi al-mujtama'at wa ahli ad-da'wah anasaama qad qad yughdhibuhum katika katika ಮಾನೋ ಸಫಿಮಾ ನೇನೋ ಅಂಬಾ ಹವಾನಿ ಶ್ವಾ Kwa Kwa jambo au maneno ambayo, yao, fihim, Maneno ambayo ambayo Yanasemwa yanasemwa juu yao husu wao Wao fihim hayo hawana ಮನೆ ನೋ ಅಂಬೀ ಮನೆ ಅಂಬೂರಿ ಮನೆ ನೋ ಯು ಟೋಂಗ ಮನೆ ನೋಯೂ ಕನೆ ನೋ ಯು ಕಾ بالصبر والحلم كيشa wanayapokea hayo yote ambayo yanaonesemwa na watu wanayapokea kwa subra na wanayapokea kwa upole ictidaan bin nabii sallallahu alayhi wasallam au kama faala nabii sallallahu alayhi wasallam kama alivyofanya mtume wetu muhammad alayhi salatu wassalam na mtume wetu alayhi salatu wassalam alivyofanya alifanya ictidaan bi mosa alayhi naye amefanya akiwa namuigiza Musa sala Allahu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala nabiyyina alayhi salatu wa salam tuko pamoja ikhwan katika hii funzo la kwanza kwa funzo la kwanza linatufundisha ya kwamba ahl al-fadl kad yughdhibuhum ma yuqalu fihim mimma laysa fihim watu wa fadla watu wazuri watu wema watu wa da'wa mashaykh du'a almuallimun alldhina yaamalonu fi sahatid da'wa wanaweza wakatolewa maneno yakatungwa maneno kwa husu wao watu kwa zungumza maneno juu yao fulan hadha fihi kadha wa kadha wao huyu bwana ana hivi na hivi na hivi yule bwana ah wewe una habari naye yule ana hivi na hivi na hivi yuqalu fi mimma laysa fiihim maneno ambayo kwa yule aliyena busara na yule aliyena akili ni maneno ya uzushi Maneno ya urongo, maneno ya kutungwa Maneno ya batil, maneno ya unafik Maneno ya uchafu, mabaya لا la asasa laha ولا mustanada laha, ayina delil kalam ultukita minhuna wa hunaka maneno ambayo yame ukutwa hapa yaka ukutwa pale, yaka ukutwa pale watu wakatangeneza drama ukatengeneza movie ukatengeneza sinema picha nzima ikatengenezwa juu yako anta ya fulani hada fi kadha wa kadha wa kadha wa hada amila kadha wa kadha wa kadha wa hada kadha wa kadha wa kadha sasa haimanishi kwamba yule aliyezungumzwa juu ya maneno haya hafaa kukasirika you are faa kukasirika sasa maneno ya bathi ya udhi maneno mabaya maneno machafu همانا العلامه الحافظ اناسما قد يغضبهم اذا اذا كاو كاسرشه فتسجه كمامبيه وكمونه يله داعي انكاسريكا وكمامبيه مله كاسريكا وانا اسكاسريك لا افك كاسريكا لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى احمر وجهه في روايه تمعر وجه في روايه تمغر وجه بالغيب وفي هذه الروايه حتى كان كالصرف وجهه كان كالصرف خالص الحمره من حقي ان يغضب لكن وكاسريكاك وقك هائمانيشي انما الى كازي اشيواچا يا دعوه لا انا كاسريكا لكن انا endelea kufanya kazi ya dawa ليش يصبر نفسه يصبر نفسه انا jisubirisha na nakuwa mpole kama faala nabii sallallahu alayhi wasallam sazo tukumbuka ayu hada ayu almuslih يا صاحب الفضل كنبوكا يا كما اوكيذيوا امهذيوا قبل يتو من من هو افضل منك ومني افضل من مشى على الارض بورا يا اولى ان يتمي اجي الارض هي رسولنا المصطفى عليه الصلاه والسلام اوكيذي اشد الاذى اللي اوكيذيوا ماذيكوا مكبوا سنه اكاامبيا مننوه كما هاي فقال اصبر كما صبر موسى متو موسى اوكيذيوا زيد يا هيف bwa wewe unasubiri ukijimuigiza mtume alayhi salatu wasalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na mtume alayhi salatu wasalam alijisubirisha yeye akiwa namuigiza ndugu yake Musa alayhi salamu angalia hii chain ya da'wa na chain ya risala hii lifunzo la kwanza kwa hivyo kao ukijua ayu al ikhwa ayu ayu al ikhwa al kiram anna al kalam الذي يقال فيك وانت في ساحه الدعوه انت في ساحه الاصلاح انت تعلم الناس الكلام الذي ي... الذي يقال فيك مما ليس فيك هذا كلام لا بد منه هي مننه هينا بوديuze kuyahepa uze kuyakimbia kabisa wewe utafanya wataka kufanya كازي يا اصلاح كازي يا دعوه كازي يا فضل ها من غير ان يقال فيك كذا وكذا وكذا وكذا سيقال فيك حتى تموت وربما حتى بعد الموت تزممزه كي هو حينا بينين يشكوفا ون حتى بعد الكوفا اه يله بانا ني فيله مكوفا تو لكن اللي كوا هيفي نا هيفي نا لمبقى كوشكوفا بيه تزممزه هاي هذه لا مفر منها قد قيل في من نبينا المصطفى عليه الصلاه والسلام صاحب الرساله صاحب الوحي انزل عليه القران وُحِيَ إِلَيْهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ أُرْجِى بِهِ إِلَى سَمَاءٍ سَابِعَةٍ توك هي katika afhamu zetu eikhwan haya inayohubiri katika mshtaaat haya ambayo inatokea wanazungumza wanaume wazungumza wanawake wazungumza wado gozungumza wakubwa wazungumza wenye heshima zawazungumza wasiokuwa na heshima wazungumza wafidhuli wazungumza wasiokuwa mafidhuli wazungumza haqan na kama haya maneno pengine kuna mtu ataudhika ni maneno ya ukweli sio yangu qala hu nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuweke vizuri katika fahamu zetu مimi na wewe fisahati da'wa ya ikhwa wajibu na anastamirra fi da'wa wewe endelea na kazi ya da'wa aladhi yetakalam khali yatakalam khali huwa rbbuh yuhasab ala ma yaqulu yawm alqiyam atruko atruko pe subiri asbir kama sabara nabiyyu sallallahu alayhi wasallam lakini ukaanza kusema ha mimi niambiwa ha mimi watu wasema hivi mimi hata sasa aanza kuaridhisha كيف ترضي الناس ما ترضي الناس ما يمكن ترضي الناس الامام احمد suil alu li sayyid alimam ahmed كيف كيف تسalama min kalam alnas vipi utasilimika na maneno ya watu watu wasikuseme utafanya vipi imam ahmed akaanza kutaja asema tu'tihim wa la tas'al minhum shay'an wewe ndio uwapa usiwaombe kitu tuhsin ilayhim ha wala tuadhihim wafanyee ihsan wala usiwaudhi akataja mambo chungu nzima wewe wape usiwaombe hata siku moja wewe wafanyee ihsan usiwaudhi hata siku moja na ukishamaliza haya yote halafu akimwakamuliza yule mwanafunzi wake na kishafanya hivyo imamu ahmeda kamwambia wala itakataslam na baada ya kuyafanya haya yote kama utasilimika pia baadaye a darasa ثاني ayu akhwakumalizia wakati mafika na nafikiri leo tuna حفل عقد نكاح هبا الدرس الثاني اللي تماليزه هي حديث اي والاخوا ما بقيها سهوم ضغو سنه دقيقه كما 2 هذي حتى ما يفيك الساعه 2 تقريبا صومنا الثاني في كتابه هذه ايخوان انه يجوز للامام و لاصحاب الفضل أن ينقل إليهم ما يقال فيهم مما لا يليق بهم لكي يحذروا من القائن هذا من الحافظ بن حجر إخوان وكذلك فتح الباري لأنه يتبع وأنه يتبعوا من هذا المسلم وأنه يتبعوا من هذا المسلم أنا سمع الحافظ فنزل أبيل إلى حديثه يكون الإمام وأهل الفضل إمام كيونغوزي أو أهل الفضل أهل الفضل هذا نحن اهل الدعوه المعلمون المشايخ وغيرهم اهل الفضل انا اسمع انفع يا جوز ان ينقل اليهم ما يقال فيهم مما لا يليق بهم كل يوم قال اسمع مما ليس فيهم هفا انا اسمع مما لا يليق بهم انا اسمع انفع اسكيزه يا منينو كما كين انفع كمpelekea امام انفع كمفكشيا كيونجوزي او كمفكشيا صاحب فضل كونفيكشيا داعيه شيخ صاحب فضل صاحب دعوه كونفيكشيا منن وهو ambao yanasemwa juu yake mimma la yaliq bih maneno ambayo hayaalingani hayaalingani na yeye vile alivyo hayaalingani kala huwa thiwadi wal kalamu alladhi yuqalu fihi fiwadi huwa fi al mashriq wal kalamu alladhi yuqalu fihi fi al maghrib anaambiwa maneno yule yuko hivi yuko hivi yuko hivi wanaozungumza wakubwa kwa wadogo mpaka watu wazima nyele nyeupe azungumza kuhusu dua anamvi hana adabu wala ana haya yetakallam aniddua yetakallam anilmashayikh bilbatil azungumza kuhusu watu wa da'wa kwa batil bila kuona haya la yastahi min ad'wa wala yastahi min alislam wala yastahi min allah jalla jalalu اوني هاي انا منفي منفي كبسا ناسيو كبوا بيكياءه ودوقو واومه وانawake ما يستحون قليل الحياء والادب في الاسلام نا هو انا قاعده افعل يتكلمون عن هذا يتكلمون عن هذا اتكلم ما عندك شغله طيب انا سامع الحافظ رحمه الله تعالى عليه انا اسمع يجوز ان ينقل اليه Ma la yaliko bih Inafaa kumpelekea maneno ya na uzgumzo juhi yake Ambayo ye Hayafai ku maneno hayo Haya ambatani na ye Inafaa kumpelekea Leish anasema likei yahdharu minal kail Ili wajitahadharina yula anasema Kuna mingine wanazgumza maneno mabaya Machafu Nyuma yako Weo wajui nasaile upate ku tahadhari nayo ujue kumbe ah kumbe fulani hatha hatha munaafiki na mwingine utamwona siku nyingine yafak معك يسلم عليك ها ويعانiqu akupigia kumbaja hasa wa qalbuhu mali'um bilhiqd moyo umejaa chuki na hasad joo yako akikwona kusalimia vizuri ah كيف حالك vipi labda mambo wonekana ni mzuri sana lakini moyo wake akwambia lini utakufa kadhab haqid wa hasid lakini anatazahari bilhub kadhiban wa zura sasa nasema alhafidh liki yahadhar min alqa'il inapata kutahadhari na yule anayezungumza na wapo watu hawa sample hii katika jamii yetu wapo تتصلي ناء تكون ناء تعيش ناء ويويزا كوكا هيفي كومبي هويزي كجوا كومبي هذا سبحان الله هذا كان حاقد وهذا حاسد وهذا ربما كان منافقا والعيذ بالله يتوااهر بحب الاسلام يتظاهر بحب الدعوه وذاهر بكذا وكذا وكذا نسال الله السلامه والعافيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته